بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موطنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إن وقاشت الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم ضوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وعذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا بي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسبب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوى إنهم جنون تَرَاقٍ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٌ وَنَظَامٌ كَرِيمٌ وَنِعْمَة إِن كَانُوا فِيهَا فَاکِهِينَ كَذَلِكَ وَأَغْمَضْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ وآيلًا من العذاب المهين إن في العون انه كان عاليا من المسئفين ولقد اخترناه قوم تبع والذين من قبلهم أهذكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما in me تلمه لتغلي في البطون تغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقاب أمين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 de in